وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ منا يخلق بنات وأطفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحية وهو في الخطام غير مبين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 قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني لا إلا الذي فطرني فانه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 نحن قتمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخل بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسرّا عليها يتكئون وزخرفا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 حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشقر قين فبئس القرين ولينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَن تَتُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنْ مَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُلْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَتُوَفَّى تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ ذُو الرَّحْمَنِ آَلِهَتَيْنِ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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون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 فلولا أنقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستقف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأضرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 فَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالسَّابِعُونَ هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفسر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلم لهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا دوايا مالك يقضي علينا ربك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 ولئن سألتهم مَنْ خلقهم لا يقولون الله فإن لا يُوفَّكُونَ وَقِيلَ إِيَّا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِقُونَ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْطَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ